منعتهم حصولهم وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد في قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا للابصار ولو ولولا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 شديد العقاب ما قطعت من لينه او تركتموها قائمه على اصولها او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افا الله على رسوله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 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا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 فسه بينهم شديد تحسبهم جميع وقلوبهم شتى ذلك لأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا باء أمرهم ذاقوا باء أمرهم ولهم عذاب أليم ك الشيطان إذ قال للإنس لِكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إنني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما نَامُوا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَكُن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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل